دَعُ النَّاءَ أُولَئِ وَآبَائَهُمْ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ دَعُ النَّاءَ أُولَئِ وَآبَائَهُمْ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أن ِ الأضَّ قُصُها مِن أَطافِه فونان الأضَّ قُص قاته فَغم